بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض ميدا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فوقكم سبعا شدادا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُصْرَاتِ مَاءً تَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بَهِ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات الألفاثاً إن يوم الفصل كان ميقوةً يوم ينفخ بالصول فتاتون أفوازاً وفتحت وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت, إن جهنم كانت مرصادا للطالين مآبا لابتين لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما إلا حميماً وغساقا جزا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفاز الحدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا وكأسًا جهنم قل لا يسمعون فيها لغوا ولا مكذبا لزن من ربك عطرا ان حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خِطَابًا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له رحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا انزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول, ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا